بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إنه جواد كريم هذا هو الدرس الأول من سلسلة الدروس العلمية المتعلقة بشرح كتاب الجمع بين الصحيحين لفضيلة الشيخ يحيى ابن عبد العزيز اليحيى أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين إنه جواد كريم كما أشكروا القائمين على مركز حافظات السنة من الرجال والنساء على حرصهم وجدهم وعنايتهم وبذلهم فأسأل الله أن يرزقهم الإخلاص والتوفيق والعون والسداد وأن يطرح في جهودهم البركة وأن يضع لهم القبول إنه جواد كريم كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله نظر الله امرأا سمع منا حديثا فحفظه فبلغه إلى من لم يسمعه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وقوله أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة هذا وهذه الدروس التي سنلقيها بإذن الله عز وجل في هذه الدورة المباركة متعلقة ومختصة لحفاظي هذا الكتاب وغيرهم والمنهج الذي سنسير عليه بإذن الله عز وجل سيكون كالتالي اولا الشرح الذي يسار عليه سيكون شرحا متوسطا وهو إلى الاختصار أقرب يعلق فيه على أهم الكلمات الغريبة في الأحاديث وبيان أهم الفوائد العلمي العلمية فيه ويبين أيضا مسألة الحديث الكبرى المتعلقة بالحديث وذلك لقصر الوقت ولا يمكن أن يستوعب كل ما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف وفقه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان نعم بدأ المؤلف بكتاب الإيمان وقدمه على غيره لأهميته ولأنه متضمن أحاديث العقائد وأصول الدين وبين في هذا الكتاب الأحاديث المتعلقة بأصول الإسلام وتفسير الإيمان عند أهل السنة والجماعة وذكر الأحاديث التي تبين فضل الإيمان وأنه أفضل الأعمال والأحاديث التي تبين خصال الإيمان وبعض الأحاديث المتعلقة بنواقض الإيمان ونواقصه والأحاديث التي تبين دخول الأعمال في مسمى الإيمان وبين فيه الأحاديث التي تبين الأسباب التي إذا فعلها الإنسان حصر كمال الإيمان ثم عرج أيضاً على الأحاديث التي فيها بيان بعض المسائل الكبرى من أمهات مسائل العقيدة كالأدلة على إثبات الإسراء والمعراج والأدلة التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وإثبات الشفاعة وإثبات خروج الموحدين من النار وإثبات صفة الله عز وجل وغيرها من الأحاديث المتعلقة بالعقائد وقد جعل البخاري كتاب الإيمان أول كتاب في صحيحه بعد بعد. كتاب بدء الوحي وجعله مسلم رحمه الله أول كتاب في صحيحه بعد المقدمة نعم. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت المرأة ربتها وفي رواية ربها فذاك من أشراطها وإذا كان الحفاة العرات رؤوس الناس وفي رواية إذا تطاول رعاة الإب للبهم في البنيان وفي رواية معلقه إذا تقاول لعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ثم صرف الرجل فقال ردوا عليه فأخذوا لي ردوا فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم وفي حديث ابن عمر وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح غيب خمس ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة و... هذا الحديث بدأ به وقدمه في بداية هذا الكتاب وهو حديث عظيم جليل القدر وقد تضمن مسائل تعتبر أهم مسائل العقيدة وأهم مسائل الإيمان ففيه فوائد عزيزة شرح فيه أصول الدين وبين الإسلام والإيمان والإحسان وأركانها وبين علم الساعة وأنه مما أخفاه الله جل وعلا عن الخلق ثم ذكر شيئا من علامات قيام الساعة وبين أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم وقد اتفق البخاري ومسلم عليه من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ وانفرد به مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكلام العلماء في مسائل الدين يدور غالبا على ما دل عليه هذا الحديث فالفقهاء يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام التي بينها الصلاة والصيام والزكاة والحج و علماء العقيدة يتكلمون على حقوق الله جل وعلا ورسوله والإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه والقدر خيره وشرره وهي التي بينها في بيان أركان الإيمان وعلماء السلوك يتكلمون عن أعمال القلوب ويدورون حول مقام الإحسان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقوله كان يوما بارزا للناس أي ظاهرا لهم غير محتجب عنهم وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بقائه مع الصحابة وقربه معهم وجلوسه إليهم يعلمهم ويرشدهم ويفتيهم ويبين لهم قوله إذ أتاه رجل يمشي هذا الرجل هو جبريل عليه السلام لكنه جاء على صورة رجل حتى يأنسوا بسؤاله ولا يعرفوه وفي هذا دليل على ما أعطى الله جبريل عليه السلام من قدرة على التصور بصور البشر والأحاديث في هذا كثيرة فلما جاء جبريل كان أول سؤال سعى له أن قال ما الإيمان أي أخبرني عن الإيمان الواجب فسره لي وقد بدأ به لأهميته وحاجة الناس لمعرفته لأنه الأصل ثم ثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوة ثم ثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم له الإيمان بكلام واضح يفهمه المتعلم وغير المتعلم وبين فيه الأركان وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالأعمال الباطنة وفي البداية بهذا السؤال عن هذه الأصول إشارة لعدة أمور أولها فيه بيان أن السائل ينبغي له أن يسأل عن الأمور المهمة وما يحتاجه الناس من أصول الدين وما يحتاجه الإنسان في عبادته وطاعته وغيرها ويكون سؤاله عن ذلك أكثر من سؤاله عن الزوائد في الفنون والف... والعلوم أيضا قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره ذكر له هنا أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها وهي ستة من أتى بها وصف بأنه مؤمن ومن لم يأتي بها فليس بمؤمن أن يؤمن بالله يؤمن بوجوده يؤمن بربوبيته يؤمن بألوهيته يؤمن بأسمائه وصفاته على ما جاء في الكتاب والسنة وأن يؤمن بالملائكة بوجودهم وبما بلغنا من صفاتهم على ما جاء في الكتاب والسنة وأن يؤمن بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا على الرسل كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم ويصدق بالقرآن ويتبعه وأن يؤمن بالرسل وأن الرسل حق بعثهم الله جل وعلا مبشرين ومنذرين على ما جاء في الكتاب والسنة لكن الاتباع يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث الآخر والمراد بالبعث الآخر لقاء الله جل وعلا وهو البعث بعد الموت وهو القيامة ولم يذكر في هذه الرواية الإيمان بالقدر مع أن الإيمان بالقدر اعتبر من أركان الإيمان والسبب في ذلك قيل أنه قبل أن يخبر به ثم أخبر وهذا وجه ذكره بعض أهل العلم والوجه الثاني وهو أولى أن يقال أن هذا من اختلاف الرواة وتقصيرهم ولذا جاء ذكره في رواية مسلم فقد جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره وجاء عند مسلم من حديث عمر وتؤمن بالقدر خيره وشره وهذا هو الركن السادس الإيمان بأن كل شيء من خير وشر وإيمان وكفر ونفع وضر كله بتقدير الله عز وجل ثم قال ما الإسلام؟ أي فسر لي الإسلام؟ وبين ما يجب علي فيه فذكر له أركان الإسلام ومبانيه العظام وهي خمسة فقال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا هو الركن الأول وهو معنى قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ذكر بعد ذلك الثاني وتقيم الصلاة والثالث تؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان ولم يذكر الحج في هذه الرواية والسبب قيل إن السؤال قبل فرض الحج لأن الحج إنما فرض متأخرا في السنة التاسعة من الهجرة بخلاف بقية أركان الإسلام وهذا قاله بعض أهل العلم وقيل إنه ثابت في بعض الروايات لكن بعض الرواة إما ذهل عنه وإما نسيه فقد ثبت في حديث عمر عند مسلم قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال يا رسول الله ما الإحسان أي أخبرني عنه وفسره لي كيف أكون من أهله الممدوحين فيه فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان مرتبتين أيهما حصل بلغ مرتبة الإحسان وأحدهما أعلى من الأخرى الأولى أن يغلب على المسلم استحضار مشاهدة الله جل وعلا حتى كأنه يراه قال أن تعبد الله كأنك تراه فمن بلغ ذلك وحرص على إصلاحه بلغ ذلك ووصل إلى هذه المرتبة فإنه سيحرص على إصلاح مظهره ومخبره وفعله ويسمى هذا مقام المشاهدة الثاني قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي تستحضر مراقبة الله وسماعه لك ورؤيته لك وهذا مقام المراقبة ثم قال يا رسول الله متى الساعة أي أخبرني متى تقوم الساعة التي يبعث الخلق عندها ويحاسبون ويعرضون على الله جميعا فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل معناه أن الناس كلهم في جهلهم بوقت قيام الساعة سواء فهذا جبريل وهذا محمد وعليهم الصلاة والسلام كلهم لا يعلمون متى تقوم الساعة بالتحديد لأن وقتها مما استأثر الله جل وعلا بعلمه لكن جعل لها علامات ولذا قال في الحديث ولكن سأحدثك عن أشراطها أي علاماتها التي تدل على قرب خروج الساعة وفي هذا إشارة إلى أن علامات الساعة وقرب خروجها يمكن معرفتها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 اليمن تطرد الناس إلى محشرهم كما جاء في حديث عبد الله بن أسيد عند مسلم وأما العلامات الصغرى فكثيرة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين الأولى قوله إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها وفي رواية إذا ولدت الأمة ربها والمقصود بالرب السيد واختلف في المراد وأقوى ما قيل في ذلك أحد قولين أحدهما أن هذا اخبار عن كثرة الفتوح والسراري آخر الزمان حتى تلد الإماء الأولاد من سادتهن وولدوا السيد بمنزلة السيد فتصير الأمة ولدت ربها بهذا الاعتبار ابن السيد هو ابنها وابن السيد يقوم مقام السيد ويقوم المعنى الثاني وهو قول قوي أيضا أن المراد به الإشارة إلى كثرة العقوق فيعامل الأبناء أمهاتهم معاملة الأسياد لإمائهم ومعاملة الأسياد لخدمهم فيعاملونهم بالإهانة والاحتقار ولهذا قال أنت لدى الأمة ربها أو ربتها العلامة الثانية قولهم عليه الصلاة والسلام إذا كان الحفاة العرات رؤوس الناس فذاك من أشراطها والمقصود أن فقراء الناس ومن لا قيمة لهم عندهم يصيرونهم الرؤساء وتكثر أموالهم وترتفع منازلهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفتها وإتقانها وفي هذا إشارة إلى اختلال الموازين في آخر الزمان حتى قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع وقال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه في أمر العامة قوله وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان قوله البهم كما جاء في رواية البخاري يجوز ضمها وجرها فيجوز أن تكون البهم صفة للرعاة وهو جمع بهيم وهو المجهول الذي لا يعرف نسبه ويجوز كسر الميم البهم فتكون صفة, صفة للإبل قوله إذا تطاول رعاء البهم في البنيان المقصود بالبهم هنا صغار أولاد الغنم قوله في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلى الآية وفي هذا بيان أن هذه العلامات الخمس لا يعلمهن إلا الله وحده سبحانه ثم قال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان كلها تسمى دينا وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجليلة وقد تضمن فوائد كثيرة غير ما ذكرناه منها أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم وعلم أن أهل هذا المجلس يحتاجون إلى مسألة لم يسألوا عنها أن يسأل عنها هو كما سأل جبريل عليه السلام وفيه أيضا أن السؤال الحسن من العلم والجواب على السؤال من العلم وفيه أيضا دليل على أن علم وقت الساعة لا يمكن لأحد من البشر أو الخلق أن يعلمه على وجه التحديد فالواجب على العبد أن لا يتعب نفسه وراء من يدعي ذلك وليسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد من الناس من خاض في تحديد وقت الساعة في القديم والحديث وهذا كله تخرص وخطأ وتكلف ما أنزل الله به من سلطان وفي هذا الحديث أيضا بيان التفريق بين الإيمان والإسلام فقد دل الحديث على أنهما شيئان فبين أركان الإيمان وبين أركان الإسلام واختلف العلماء في التفريق بينهما وأصح ما يقال أن, أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا فإذا ذكر في محل واحد كهذا الحديث فأخذوا ينصرف الإيمان إلى الأعمال الباطنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وينصرف الإسلام إلى الأعمال الظاهرة والشرائع الظاهرة الصلاة والصيام والزكاة وغيرها وإذا ذكر أحدهما دون الآخر شمل الجميع والله أعلم نعم. باب سؤال وفد عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس أتىه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد؟ قالوا ربيعة فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نداما قالوا إن نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر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 وفي رواية وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاه وصوم رمضان وتعطى الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقيل قال احفظوه وأخبروه من وراءكم هذا التبويب وما ذكر فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن العمل داخل في مسمى الإيمان وأن الإيمان قول وعمل وسيمر بنا في كتابنا هذا نصوص كثيرة وأبواب عديدة تدل على ذلك وتوضح الأدلة المتكاثرة على قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل ونية قول باللسان أي أن هناك أشياء لا بد أن يأتي بها حتى يصدق عليه الإيمان كالشهادتين وغيرها من الأعمال واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان وفي هذا رد على أهل البدع الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان او خصروا الإيمان على مجرد التصديق ولذا قال الأوزاعي رحمه الله كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان قوله إن وفد عبد القيس الوفد هم الجماعة المختارة للتقدم في لقي العظماء وعبد القيس اسم قبيلة ووفدهم المذكورون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعددهم أربعة عشر رجل كبيرهم ورأسهم الأشج قوله من الوفد أو من القوم في هذا دليل على استحباب سؤال القادم عن نفسه ليعرف بنفسه فتعرف منزلته وقدره قوله مرحبا بالوفد أو بالقوم أي صادفتم رحبا وسعه وقد يزاد معها مرحبا وأهلا وهذا دليل على استحباب تأنيس القادم وتكرير ذلك وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء وقوله لأم هانئ مرحبا بأم هانئ وفي قصة عكرمة ابن أبي جهل لما جاءه تائبا نادما قال مرحبا بالراكب المهاجر وقوله لفاطمة ابنته مرحبا بابنته وكلها صحيحة قوله غير خزايا ولا ندام خزايا جمع خزيان وهو الذي أصابه خزي والمعنى أن وفد عبد القيس أسلم طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم قوله إننا نأتيك من شقة بعيدة إلى آخره هذا دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق ولذا قالوا نأتيك من شقة بعيدة وهي المسافة البعيدة وهذا دليل على أن الحق يهدي الله له من يشاء لما أنكره بعض الأقربين ممن كانوا من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم وسكان بلده قير الله جل وعلا للحق أناسا بعيدون فهداهم الله للحق قالوا فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة قالوا يا رسول الله فمرنا بأمر جامع محكم إذا عملنا به دخلنا الجنة نأخذ به ونخبر من وراءنا من أقوامنا وبني قومنا وفي هذا دليل على فقههم وحرصهم وحسن سؤالهم وفيه دليل أيضا أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت قوله فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أي أمرهم بأربع خصال ونهاهم عن أربع خصال وراعى في الأوامر أعظم الواجبات وفي النواهي راعى ما يحتاجون قوله أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده ثم قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أصل الدين وهو الإتيان بالشهادتين اعتقادا ونطقا وعملا وذكر لهم أركانه وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان لأنها بقية أركان الإسلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أربع أشياء لا بد منها هي أركان الدين فذكر لهم الإيمان بالله عز وجل ثم فسره لهم بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ذكر لهم الثاني إقام الصلاة والثالث إيتاء الزكاة والرابع صوم رمضان ولم يذكر لهم الحج لأن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة وهؤلاء كان اسلامهم متقدما ثم بعد ذلك قال وتعطوا الخمس من المغنم ذكر لهم إعطاء الخمس من المغانم لعلمه أنهم يحتاجون ذلك لتصديهم لكفار مضر ثم قال بعد ذلك ونهاهم عن الدبائي والحنتم والمزفة الحديث هذه أسماء أنواع من الأواني والأوعية التي كانوا يضعون فيها الأشربة فنهي عنها أولا في أول الإسلام ثم نسخ النهي فالدباء هو القرع اليابس كانوا يخرجون ما فيه ويتخذونه إناء يشربون فيه وأما الحنتم فهي جرار خضر وأما المزفت فهي أواني هي أواني يجعلون يطلونها بالزفت وأما النقير فهو جذع الشجر والنخل ينقر وسطه ويجعلونه إناءا وأما المقير فهو المزفت كما تقدم ومعنى النهي عن هذه الأربع هو النهي عن الانتباذ فيها كانوا يجعلون فيها ماءا ويقذفون فيها عنبا أو تمرا فتكون نبيذا فيسرع فيها التخمر وأول الإسلامي نهي عن الانتباذ فيها ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي ولذا قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه وكل مسكر حرام ثم قال احفظوه وأخبروه من وراءكم قال وفي رواية إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين جواثة اسم قرية من قرى عبد القيس. وفي هذا دليل على تقدم إسلام عبد القيس ودليل على أن الجمعة تقام في القرى وفي حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها قال فلا إذا هذا دليل على أن نهي عن الشرب في الظروف نسقا كما دلت على ذلك الأحاديث المتكاثرة نعم باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله عن المسيب ر.له عنه طبعا. أن أبط قوله باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله يعني هل ينفعه إذا كان إنسان حياته كلها على الشرك ثم قبل وفاته قال لا إله إلا الله هذا فيه تفصيل إن قال لا إله إلا الله وقد عاين الموت لم ينفعه ذلك لأن الله جل وعلا قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن أما إذا قالها قبل أن يعاين يعني في مرض موته لكنه قبل أن يعاين الموت فإن ذلك ينفعه وأبو طالب قالها قبل أن يعاين ولئى عفوا قيل له قلها قبل أن يعاين ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل كلمة أشهد لك بها عند الله نعم علم سيب رضي الله عنه أن أبا طالب لما حضرت الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج وفي رواية أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترب عن ملة عبد المطلب فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب وفي رواية وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزلت إنك لا تهدي من أحببت نعم هذا الحديث من الحديث العظيمة وفيه دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إنقاذ الناس من الكفر ولو كان في ولو كانوا في آخر حياتهم وفيه أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده لهداية عمه أبي طالب ومع ذلك لم يسلم أبا طالب وهذا دليل على أن الهداية لا يملكها إلا الله جل وعلا وفيه دليل على تسلية الداعية إذا لم تقبل دعوته وتسلية له إذا جفاه أقرب الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل دعوته عمه أبو طالب الذي رباه وقام بالدفاع عنه وهذا دليل أيضا على خطر الصحبة السيئة فإن أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية هما من كان سببا لرد أبي طالب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهذا الحديث أيضا دليل على أن الكافر لو قال كلمة التوحيد في آخر حياته قبل أن يعاين أنه ينفعه ذلك فيعامل معاملة المسلمين صلى عليه يدفن في مقابر المسلمين وتنفعه عند الله جل وعلا في الآخرة أما إذا عاين فلا تقبل كما تقدم في قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وقول فرعون لما حضرته الوفاة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل قيل له آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الحق ينبغي أن يزاحم أهل الباطل في الدعوة ولا يتركوا ميادين النصح والإرشاد لهم ما لم يكن في ذلك فعل محرم قول الراوي عن أبي طالب أنه قال هو على ملة عبد المطالب هذا ادب حسن وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح. صورة لفظة الواقع والله أعلم نقف على هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد